بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكيرة لمن يخشى تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العلى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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُولِي وَعَدُولَهُ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 إنا قد أُوحِيَ إلينا أن العذاب على من كذب وتوالَى قال فمن ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطاك الشيء إن خلقه ثم هدى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 الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء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 فلا أقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع نخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى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 إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 فأخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلىكم وإلى موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر و ولا نفع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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم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 فَيَذَرُهَا قاعًا صَفًّا لا تَرَى فيها عِوجًا ولا امْتِئًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 قاله بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِن هُدَى فَمَن اتَّبَعَ هُدَا يَفَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا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 وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواة وقالوا لو لا يأتينا بأية من ربّه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَتُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا